أعوذ الله إلى الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جنات وعدن يبخلونه كذلك يجزين الله يقولون سلام عليك ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون En die zorg اتعاون سواء من يقولون يك عليكم ينيع كل وعدني يدخلونها تجري من تحتها تجري من تجري من تحتها Wat is er gebeurd? أهلون عدكم وعام